কোরআন অম্বর তিরিশ হাদিস নম্বর পাঁচশো তেত্রিশ নবজি সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সুরাহ ই পবিত্র কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগের সমান সত্য ঈশ্বরকে যাচাই করার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হলো একক। দ্বিতীয় হলো মুখাপেক্ষী নন তৃতীয় হলো লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি আর চতুর্থ হল ওয়ালাম একুল্লাহ কুফন আহাত এবং তার সমতুল্য কোনো কিছুই নাই আপনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাকে সুরাই ক্লাস দিয়ে যাচাই করতে পারেন ধর্মতত্ত্বের গোষ্ঠী পাথর Oh Oh, oh, oh, oh.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 صِيرَةً وَذِكْرَى لِعَبْدٍ مّنِيرٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ أخلبا سقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كدبت قبلهم قولوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوتب رُسُلًا فَحَقٌّ وَعِيدٌ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ اللَّهُ سُبْحَانَهُ اللَّهُ, أكبر. سمع الله لمن حمده. سلام e الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منتحيد تحيد في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت وقد في غفلة من هذا فكشفنا, فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد في جنمك الرحمن بالغيب وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم, منهم بغشا فنقبوا, فنقبوا في البلاد هل من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر ما يقولون وسبح بحمد ربك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 ثير يوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك حشر عنينا يسير نحن اعلم بما يقولون وما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 ইমান মাদানী আহমদুল্লাহ বিন হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম আর উপস্থাপনায় सकाल साढ़े छंगल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 रात आए। आप शकाल साथ आए कुरान महा महा महा अल कुर दिए हिदायत करोस्ट मड बुक एक किताब किताब मानुषे सब समस्या समाधान मध्य कुरान के विश्व मानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी पर I shall one في وما نال من النهور اصبر عنا ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادب الرسجون واستمع يوم ينادي المنادي منك قري بالحق ذلك يوم الخروج اننا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك حشر عن الناثير نحن اعلم بما يقولون وما أنفر. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادل الصراط المستقي وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذاريات ذرا فالحامل الجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول يختلف يؤفك عن من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم يومهم على النار يفتنون دوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعلون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وفي الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموطنين وفي أنفسكم أفلا توصرون وفي السماء ورجعوا اليه قال الا تاكلون فاوجس منهم خوفه قالوا لا تقف وبشروه باولا من عليم فاقبلت راته في صره فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطمكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من مطين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت مجرمين وترفنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم الله أكبر الله أكبر سبع الله لمن حمده মানব জাতির জন্য দিন ইসলামের মূল নির্দেশন গুলো কি কি অনুষ্ঠান সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতামুখী হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে আল কোরআন সব কিছু জানার জন্য দেখতে থাকুন পিস বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান আল কোরআন এর হতীয় पवित्र विशुद्ध जीवन जापन कर दिए निर्देशना बृहस्पतिवार सन्धार साढ़े छटाय पुन सम्प्रचार दुपुर साढ़े बारोटाय बांगे पीटिविंग महिला सहबीमपूर्ण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 মহিলাদের আরো অনেক পথ দেশনা জানার জন্য দেখুন ইসলামে নারী প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে বিস বাংলায়